وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّا أَمَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا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 وجرين بهم بريح طيبة وفرح بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا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 سُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنزَلْنَاهُ كما إن أزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا أتاه ليلا أو نهارا جعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي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 والذين كسبوا السيئات جَزَاءُ سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما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 إِنَّا تَعْبُدُونَ فَكَفَأَبِلَ اللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَصْلَفَتْ وَرَدُوهُ إلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ